نادى الجهاد بريشتي وبياني قمعاً لنبأ منافق القواني نفسي فداء من فضيلتي والندى حب النبي عفيفة الأركاني كالبدر تعاقس نور شمس محمد تجل الدجاب العلم والإيمان قد أذهب الرجس إلى بفضله لا رجس في آدم آل النبي الحا ماه قد زكاك ربي من علم, علم وقد اصطفاك حبيبة العدنان صديقة يا نسل صديق سماء إيمانه يسكو به ثقلاني نعم الفروع إلى القصور صدق وبر من سنى القرآن لو سبها أحفادك السرى لم ينهي من قدرها بل زاد في الميزان كالعود لو تصليه فاح أريجه أو كل كاللجين يزيد في اللمعاني شاهت وجوه القوم سبه أحمدا في عرضه بالزور والبهتان بالإفك ناد بن السلوسي الذي رضع النجاسة من قالوا حبيب قلت بل ذاك الخبيث وشيخه من صمعتي الشيخ ومعهده أقسمت أنك إليهما أولاد عهر صدقت أيماني بل ذاك ميزان لك قد مس عرض نبينا ببناني بل ذاك ميزان لكل معاندين قد مس عرض نبينا ببناني جردت سيف الحق أصبح آليا كفت يدي فعلوتهم برسال علي انال شفاعه من خير من وطئ الثرائد حبه عنواني علي انال شفاعه من خير من وطئ الثرائد حبه عنواني اذ حبه إذ حب عنواني